إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ هم السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرقا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله ولعوا شهداءكم من دون الله إن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تدري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به, به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بانوا هؤلاء ان ان كنتم صادقين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 وَأَنَا لَمْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَدَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشدرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا ترهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وإذ وَعَدْنَا موسى أربعين لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فَتُوبُوا إلَى بارِيكُمْ فَقَدْتُ لَهُ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ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 وإذ قلنا ذكلوا هذه مِنْهَا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ, حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاذع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدفها وبصلها قال أتستبدلون الذين وأبنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَعَمِلَ صَالِحَةً فَلَهُمْ أَدْرُوهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ أَن تذبحوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَفْتَخِرُنَا هُزُوًا قال بالله قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا يبين لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ذعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تثر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تفير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَدُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يسرون وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظنون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم متوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإفن والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور كنوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا فِي في قلوبهم العدل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمالكم إن كنتم مؤمنين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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو عَاهَدُوا ما عاهد فَرِيقٌ نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عين الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 ولقد علموا لمن اشتراه مالهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خيس لو كانوا يعلمون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 في كان منيهم كلها تبرهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذجيتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإتحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وَمَا أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُ ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي سِقَاقٍ فَسَيَكْسِي كَهُمُ اللَّهُ وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحادون لا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإفحاق ويعقوب والأسدى كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما عم تعملون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 إِنَّ اللَّهَ بِالْنَّاسِ نَرَأُفُ الرَّحِيمِ قَالَ نَرَتَّ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَتَ تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ فَوَلُودُهُمْ شَطْرَهَا وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَكْمُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْمَا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّرِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحف من ربك ومن الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إما الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعبة الله والملائكة والناس أجمعين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 يَا أَيُوَا الذين آمَنُوا كلوا من طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْذِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا والصابرين فِي الْبَأْسَاءِ والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَسِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحسان ذلك ذَلِكَ من مِّنْ ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة وياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر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 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفروق فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نسائكم هُنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكنوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 فَإِنْ تَهَاوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى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 إنه لكم عدو مبين فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 أَمْ حسبتم أَنْ تَرْكُنُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثل الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم مستهم الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْذِلُوا حتى يقول الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللَّهِ هلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَافِقُونَكُ ما الْمَآءَ فَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالسَّبِيلِ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 والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون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 فَإِذَا تَقْهَرُ النَّفَعَ تُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُحَرْثَكُمْ أَنْ لَا شَيْءٌ وَقَدْمُ لِأَنْفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة وَلَا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن بِاللَّهِ بالله واليوم الآخر وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَطْطَلَاقُ مَرْوَتَانِ فَإِنْ سَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا خوفا ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا ما حدود الله فلا جناح عليه ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 وإذا طلقتم النساء فبلغم أجلهن فأنسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وَلَا تتخذوا آيَاتِ الله هزوا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 وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ فَذَٰلِكَ تراضوا بينهم بالمعروف بِالْمَعْرُوفِ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموثع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اللَّهَ الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله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 قُلْ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَرَمَىٰ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ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 قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمادك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلْ يَطْمَئِنُّ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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع مابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قول معروف ومغفرة خير من صبقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من مخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها, له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرج مالكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخريه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من إن نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ يحسبهم الداهن أغنى من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا مِنْ وما توافق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ فَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَبَاءِ أَنْ تَبْلَغَا إِحْدَاهُمَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَبَاءِ أَنْ تَبْلَغَا إِحْدَاهُمَا فَتُنْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم بالشهاده وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم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 والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تلدوا كاتبا فلهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اتم قلبه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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا مفرانك ربنا وإليك المصير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 واعطوا عنا وغفر لنا وارحمنا